حال أو اسم منصوبة أصل لحال ده أويا بيت مفرد بيت أصل لحال أويا كمفرد بيت كوي اسمه مفرد بيت وجملة بيت بلا ما كجملةش هاد أكره في محل نصب حال بيت اسمه كي منصوبة إيشي شيء إيشي تفسيره تفسير شيء من بفهمه من الهيئات ما انبهما من الذوات هتش مبهمك مهمه لهيئات بو أم تفسيري تفسيديكت او شي ابيت شي ابي حال بلما قال مبهمكا للذوات بو مثلا سبوني علي اشتريت عشرين 20 كتابا مهروها شيتر هر جهازك السعرك هر مالي هر مالياتك ما في أمثلة كان أقل تفسير لك الذوات بو يعني تفسير سبب للنيوان يوان مسلدو مسلد إليه هو بيوت الت بيوت التميز أما باسي هيئته كي بون منا رأيته زيدا راكذا زيدت بيني زيد سوار بو يا خود سوار من كاتك من سوار من بسواري السيارة من سواري تياربهم بحيوانهم زيد بين أكريح حالك حالي توبي أكريح حالك حالي أوبي وهروها بويحال حال أو اسم منصوبية كالتفسيري چيد بوكا تفسيري هي آهد بوكا بانموني چيد نموني جاء زيد راكبا فعل فاعلة جاء زيد فعل وفاعل راكبا اسم. نبي بقولي مفعول به بو لبدأ وباء منصوب إيش بيه اسم اسمه تائر هلق الحالة كذا اسمك منصوب مفعول به منصوب بلام هل وقع أثر الفعل عليه نعم يعني أستاذ جاء لبروي فعلي شيء ماضية لازمة لبروي لازمة حتى توأغر راكبا جلابي بجملة كتوأجنة جاء زيد يعني فعلي لازم مفعول به ناويت لبراه مفعول به نياه اغا تو معناه نزاني بس الواند بزاني لازم تواب اغا اغا معناه نزاني انجان حقوش تلابيت جاء زيدون اغا هر نزانيش بچون حال جاكي توا كيف دانا يعني هر كهر كلمة هر كلمة يكد هنا وقع في جوابي كيف برساعد رسكا كيف جاء كيف جاء زيدون اقرا راكبا بوجوبي كيف دروس بولاروي معناه او اسم منصوباتي او حال جاء زيد كيف جاء ركبت الفرس مسرجا كيف ركبت الفرس مسرجا سرجا ويا او جليه او شتيكا ادري بس الفرس رايت الفرس مسرجا أفضل ركيبة الفرس مُسرّجة، سبوي من نومانية نواتها، بوه وينبيت حال بوته، سليد كسيج هي، فعلك هي ركيبة، فعلي ركبش هي، وفلسج مفعول به كسواري ويتا، بش، كلميك كتير مواتها مسرّجة، شيل يبكي، آية حالي حالي فعلك بفعلك الجلالة سلي ينم مفعول به، مفعول به. كابو حال أكره حالي فاعل به الرشوه ببزاني حال حالي فاعل به أكره حال حالي مفعول به به بيت حال حالي اسمي مجرور بيت مررت بهند بي مررت بهند يا بهند اثمن هند, هند, هند بريث ثلاثيه اكره ممنوع من الصرف بيه وأكره منصري مررت بهند راكبة راكبة يعني هي راكبة يعني بون منا اكريت أكريد مجرور يسمع أكريد شيء مجرور بالإضافة شبيه بون منا أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. اتبع فعل فعلة. ملة مفعول به وهو مضاف إبراهيم مضاف له حنيفا حال كية. حنيفا إبراهيم اتبع ملة إبراهيم بسم الله مفعول به وهو مضاف ابراهيم مضاف اليه جاءت حالتها فاعل حالتها بو مفعول به حالتها بو يعني حال بو امانه حال بو فاعل حال بو مفعول به حال بو يعني صاحب ما باسم صاحبي حاله, لحالة حالة هي ثم الحاله حال يا صاحبي حالها صاحبي او حال يعني هيئتي او, كساء أو هي. مني كما جاء زيد راكبا حال كامير وصاحبي حال كامير، زيد صاحبي حالك راكبا حالك تبع ملة إبراهيم حنيفا حنيفا حاله صاحبي حالك إبراهيم موقعي لجملة شيئا مضاف لهي كنك وهو مضاف إبراهيمي قوي أبواء وأبواء قلام لبر عجمة ولبر عالمية جري ورنقلت ابراهيم إبراهيم صاحبي حالك وابو اغير اغير حال صاحبي في فعل يان مفعول به بي بيت يان هندي جرب ونمنا اكلي صاحبي حال خبر ايش بيه ما انت صديقي انت صديقي ها مبتدا وش هي خبر انت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع خبر يان مبتدا مبتدا انت صديقي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة ومضافيها كضمير متصل مبني على السكون في مبني على السكون في محل جار مضاف إليه أنت صديقي بلانشي مخلصا يعني حالة كونك مخلصا اسم مخلصا حال كي حال خبرة يعني زور جار حال قد يا حال فاعل يعني صاحبي حالك يا فاعل يا حال صاحبي حالك مفعول به يا صاحبي حالك اسم مجروره يا صاحبي حالك مضاف اليه يا صاحبي حالك خبر لمبتدا خبر لمبتدا بويه امانه صاحبي حالا بمشي ودن صاحبي حال ظرف بيت صاحبي حال من مبسته لقيناه حاله ودوي يكن أكريد اسمي مفرد يقباس ممكن أكريد جمله جبة. جاء زيد يا رايت زيدا فوق الشجره عدنا مبسته رايت زيد رايت الجو باشا تشيتر رايت الجو ال... هو فعل فعل مفعل به مبلطا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 كيف جاء زيد جاء وهو يضحك ويس باسك ان شاء الله اقر بس جمله شكين وباثي مفرد شكين عموما انت صديقي مخلصا انت صديقي مخلصا خبرك يا صديقي تو صديقي كيتشيت مخلص منيط ما كلا تحفيه أنت انت صديقي مخلصا بقرا نبو تحفه ثانيه تجدونه باش كابو اسه حال او اسم منصوبه بتفسير تفسيدي تفسيري, تفسيري كلميه ورتوى امشي اكاد بيشتر او كلمه مبهمه مثلا حالي كلمه كرونكاتو نك خدي كلمه مبهمه ني لزاتي خويده جاء زيدون مبهم هل جاء فعل وزيدون فاعل لكته بالم هيئتي هاتنكه صاحبي هاتنكه شلون هيئتك شونا جاء زيد راكبا ماشيا سائقا ضاحكا ها باكيا هيئتي فاعلي فاعلك كثير او اوها اذا صاحبي حال فاعل ب اكل اكل صاحبي حال مفعول به به, به مفعول به به أكري صاحبي حال اسم مجرور به ومررت بهند راكبه راكبه نك راكبه لكن جرهم سواء ما منصوب قبل لسانه ا ومررت بهند بي راكبه اقب بي راكبه بيت اوصف بهند بو هند مررت بهند راكبه أو كاتا حاله حاله بمنصبه حاله كيو هندك اللي صاحبي حالك هندو مجرورشة أكري صاحبي حال شيء مضاف إليه اتبع ملة إبراهيم حنيفا حنيفا حاله صاحبي حالك كيا إبراهيم مضاف إليه هي مجرورة أنت صديقي مخلصاً مخلصاً حالاً صاحبي حالك كي صديقي خبر بمتدأ أما هندي جار أكري حال ببوفاعل حال مفعول بهش بون منا رأيت زيداً راكباً رأيت زيداً راكباً إستا أكريت راكب ببيتيت أو راكب نبوي أو دانش تبع أو حيوان يبي نبوي أكله راكبا حال بيبو خود بفاعل أكله حالش بيبو أو توب بيررش سويد أو بتيه بس فرشتوه أو كاتش للسياق يدوزيته يعني بسياق بقولنا أجر مثالك هنا بقولنا لما أردت أن أذهب إلى زيد ف حيأتُ مثلا فرسي وذهبت إلى وإذْهبت إليه، فلقيته فلقيته راكباً، وهو في حمام مثلا بويا ما بتوهينايو. تو بس يخط كده على من بفرسه كم حازر كده رعش مو كود مريو وشو مو؟ أما دي عارفه او جد و احتمال اي جسوار بي او جد حمامه تل يعني او كاتا لبر قرينيك قرينك او هم مصرح به بي عند احتمال تيابيت ببي قرينك اتواني حالك بكتا حالي فاعلك يعني حالك بكتا حالي شيء مفعول به كابو اصليج لا حالة ابي شي بي اسمي كي مشتاق بيت اسمك مستقبل اسمي مشتقش بديتي لا اسمي فاعل اسمي مفعول او أنا. جامد نبيل <تصفيق> باشا مثالك شرب زيد الماء باردا شرب زيد الماء باردا كيف شربه شارب باردا ها حالني بو بو نابوي كيف يعني كيف يتاكد الله يزعنين بغلاص فالوت آب اگلاس خود وقتی من به مشت یاب با خودم می نویسم این سیروان نه نه یعنی تو می دونی برده دیگه نه کیفیتی آواک باشه کیفیتی آواک چون که اما علنشی کیفیتی شربکنیه ودمن کیفیت یا کیفیتی فاعل یا کیتی مفعول بهی آن كابو ما دام كيفية مفعول الآب مفعولكشيا باردا حالي حالي مفعولك صاحبي حالك كيا معك كيا مفعول بهيا باردا حالي اوكي اوكي أو كالسارد آو كابو مبهامك يا شريب زيد الماء ماء اكل أكل الجرنب يا أكل السارد يا غريت بونو منا هاتش وصفه كثيري في أبداي، كات التفسيري أكيد، أو في أبداي، حال، ولا يكون الحال إلا نكرا، حالش نكرايا، يعني معرفة نهاية حال، أقر هاتش تأويلي أكيد، معناي كثيري بو، يعني تقديري كثيري بو أكيد، ولا يكون الحال الا نشر ثم شنم كنا كما هنا وجاء زيد راكبا مشرى ركبت الفرس مسرجا نخره مسرجا شرب زيد الماء باردا هو ببزاني بي حال الف لمي بيونيا ين علمنا بتحال ين معرفنا ابن حال ما عارف نبو أو يأبى حال نشره. آخر شيء كيجبوب حال يعني نشر النبو وتشان حاله إلا أبى تقولي شبكية. بلى أما أم كلمات معناي كلمات لا أداه معناي. بقول من علي را يعني رأيت زيدا وحده. زر زي رأيت زيدا وحده. وحده هو مضاف ولاها. أبيت أنا لما عارفت من أجر كلمائك إضافك ولاي زميلك خوي شيء بتمعرفه. بضم علماء ألين شو نؤمننا؟ رأيت زيدا وحده. ألين بمعنى كلمة منفردا. رأيت زيدا منفردا. يعني خوي متنها بيني و. أجر كلمائك هذا معرفه في وترحال. إلا لباتما كلميك ترى بمعنى كلميك ترى بالله مثل لروي بلاغه وكسكاز بمراعات الشتواناك أجنا أصلا ويبقى رأيت زيدا منفردا يعني كيف رأيته منفردا كواب أصلا حال دا نك صاحبي حال صاحبي حال بمعرفة إلا صاحبي حال بشبه معرفه معرفة بيت حالي كسيك باسكي كسيك نزاني زني نزاني كي نا نزاني نزاني وحي أتكي باسكي صاحبي حال نصر نصر حالك ومعرفة نا بأكسو حال, حال نشيرية صاحبي حال أبي معرفة بيد إلا يعني إلا يعني إلا يعني إلا أن يكون معرفته. أجلبيت أجلبيت من من اسال العربيه ابي تجي مرونه رايت رسولا يواكب اه او صفه او صفه كما دان صاحبي حالك نكرهه صفه كسك بنيه بني و كسك راكبا بنيه بالام اغاوت رايت زيدا او هم معرفه راكبا وكذا حال ابو ببزاني حال نكيره صاحبي حال بمعرفه به شتي كثير حال ناية لدواء إلا لدواء مستد مستند إلهي نبي أما أصله هند جاربيش كود هند جاربيش كمية ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة ومنه جاء زيد المسرور المسرور هذا ما دام الف لام في باسي حالك وان جاء مش المسرور مرفوعه المسرورا المسرور يا كابو اماش النعت وك جاء زيد العاقل صحيح ويبل جاء زيد مسرورا بنشر الف لام نهي ان جربوا بعد تمام الكلام متى يتم الكلام يعني ولا يكون الا بعد تمام الكلام حال لدوي تمام الكلام دي كلام توابه كلام بشي توابه المسند والمسند اليه جاء زيد كلام يعني دوايدي نالي جاء راكبا جاء زيد راكبا جاء زيدون هو خو من اعجمين بو علميشكم انا لواش بشيت لا عرب مشتي اناش راكبا جاء زيدون يعني حالك بقيتي فيه شوا انجز جمله كبينا حال بلا او فضلية. فضله فضلها ني الزياده اي اي يعني تمام كلام شي يا بابولين اويك كلام فيه تواابع مستد مسند ومسد اليه مبتدا وخبر فعل وفاعل فعل و فاعل اويك كلام في توابع حسب ان من اذا العلم النافع هذا كلامه ما نخلص. اختلف العلماء بو تنتظر الفائده ها المنافع. العلم النافع نعم. العلم النافع العلم النافع شيخه <تصفيق> يعني يسمى مستند مسند اليه رويده <تصفيق> العلم النافع ما به ما به راسك ما به شيت يعني العلم النافع قليل كثير مفيد عطور كاتكوايت تشاوري هيج انك انجا كلام يتم لدوي ابيك كلام تم يعني مستند مسند اليه روش ايت تشاوري هيج انك انجا حالك حال هذا هو فضلا زيادة يعني لا يقف عليه الكلام ليس هو من لا من المسند ولا من المسند إليه حال لا مسند ولا مسند إليه لجملة ببيعنا ب كلامك تواوا بالأم تؤييني تو بو رنكدنوي زيادر بو شتي زيادر بو فائدي زيادر بالأم نمو وقو أصل هن ديجاري شي هن ديجار حال في أشكري بو أنمونا كيف أصبحت؟ كيف, أصبحت؟ كيف أصبحت؟ كيف أصبحت؟ كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ كيف اسم السفامة؟ زور جار كيف بشي عرابك فقال لك هذا هو فعل هذا هذا كيف نمت كيف نمت انت كنت او كاتالي استاذ استفهام في, في محل نصب حال في محل نصب حال بلا ما أقول فعلك هاد كيف أصبحت اسم استفهام أو كاتا خبريك مقدمة أصبحت لبروي بابي أصبحية تأك تائي ضمير متصل في محل رفع اسم اصبح كيف خبرك مقدم دباريك موعجة أنا من بيه. كيف أصبحت إعرابكي؟ كيف اسم استفهام؟ باشا في محل في محل نصب خبر اصبح أصبحت أخواتي شيئا؟ كاني فعل ماضي ناقص باشا تاكا اسمي أصبحت بو كيف تشوى سر أصبح كيفما بحال إعرابنا نكد لبلو أصبح اقر فعل اقر نواسخ بو بحال العراب نكد كيف نمت كيف نمت نام زيدون فعل فعل انا بسم مفعول في جنيل اي كيف اشيد وفعل كيف نواسخ نيا نينيا نكانيا نظنيا لسيا ناسخة كنيا أو كاتك كيف ألين حال اسم استفهام مبني في محل نصب حال بوشي كيفم هنا وبنمونا يما ألين شي كيف ولا يكون إلا بعد تمام الكلام بلام أمنك هل لا أثناء ناته لأول لا لأولاته كيف نمت بويا ألين غالبا هندي جاريش بيش أكاويت بس كي أقر ضروريك هبه يان كلمه بها هر خوي حقي تصدري شوك استفهام لاي زمان عربچيا لا بيشاويد لا بيشاويد بو ايجر لا استفهام دهت كيف او كات اچت بيشوا و فعل كشي اقلد واي خوي هاتبو نواسخ بو او كيف بحال اعراض ناكين اگر كيفل كان نواسخ نبو او كات غالبا كيف هي حالة خبرت. ما هو تشتك بلين جملة أبداً باس إشمان كد جاء زيد يضحك إعرابي كين جاء زيد فعل وفاعل فعل وفاعل يضحكو جمله يضحكو فعل مضارع مرفوع تمكننا نصبها نجازبه بويا زين مرفوع يضحكو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمه فعله بيستشيشه بيت والفاعل ضمير مستتر تغذيره بوزيد بوبا بو ها جمله انا بوبا جمله كاتك اوها جمله هات لدو اي كلمه ككلمه كم بو قاعدة الجمل بعد المعارف أحوال الجمل لديه معرفة هات حاله إيسا زي دكب كين رجل جاء رجل يضحك سفيا الجمل يا الجملة بعد النكرات اوصاف يعني باسي وصف شخصيا كين شون که نکری نکیره نکیره باسی حالی بپو کن شون نه زنی که که آب لیرو بزنن مرج نیه همیشه حال یک کلمه بیه حال جمله بیه اکری حال جمله بیه یا جمله فی محل نصب حال هو الاسم المنصوب المفسرو لمن بهم من الذوات اسمكي كي اميشي تفسير تفسيري تفسيره تفسيري أكا أم تفسيري أم تفسيري تفسيري تفسيري تفسيري تفسيري تفسيري تفسيري من الذوات نسيت اللي من بهم من الذوات تشتهي بوزيادك والنسبه يا والنسبي حركي يا بيت تمييز ابو لدا تمييز سبب ادو باشا تمييز نسبه وتمييز ذات تمييز نسبه ما بس مش معنى ما بس معنى جمله جمله لا قال اگر او اسم هاد بو تمييز كلمه كان يبهم لخود كلمة كبو، وبيوت تمييز ذات. اشتريت عشرين نزني عشرين بما فهم مفهومه. رأيت اشتريت عشرين كتابا. رايت أحد عشر كوكبا كوكبا كوكب تميزة. تفسير ذات شدوك او أحد عشرة. يان كتابا تفسير ذاتي عشرين كتابا ندوكا اقر هاد بو تميزي وشيك تميزي وشيك او كاتفيره تميز ذات اقر هاد بو تميزي نسبة بو علي عليه إمتلأ, الم... امتلأ الاناء اما اناء قافكا فربو قافكا فربو امتلأ فعلا الإنائش تميزناك بزيء إناعك شجوريك والله امتلأ الماء الإناء ماء امتلأ الإناء خمرا نسبة لبيني مسند ومسند إليه كيفية هل دورقني جملة جملة دورقني هيا مسند ومسند إليه يسأل نموني امتلأ الإناء خمرا فعل فاعله امتلأ الاناء فعل فاعله بالنسبه بين امدوانه ام قف بربولشي ماءا كاو يسم ماء ان تمييز نسبه تمييز نسبة نسبته يعني او نسبته لانيوان امتلأ قال الاناءها أم دي تميز بوكا بو اوي زنه تشي بولاي امتلأ الاناء طينا حجرا خمرا رماء يميز النسبة التي بين المسند والمسند إليه لوية رأيت أحد عشر كوكبا بس أحد عشر أجل النسبة لبين فعلك لقل أحد عشر كلمة كتش تفسير بويا بلام ليرا شي هنا لبر أسان كاري تنها, نسبيه أنا أوي تنها تميز نسبيه نوا بويتنها بلى تميز اويه كوا يميز من بهما من الذوات اما الحال كما هي من بهما من الهيئات حال هيئات بو بول الذوات بوسان كريموا طلب نحو تسبب زيد عرقا تصبب زيد عرقا قال كسك عرقك أو ابو الايمن تجع عرقك عرق دروفه دروفه لي بيتادله عرق برجندي متشاع عرق برجني على تسبب زيد عرق, عرق. خو لا اصلا تسبب عرق زيد يعني عرقي تصبب عرق زيد رجع تسبب عرق زيد تسبب زيد فعل وفاعل عرقا تميزا تميزا وتفقأ بكر شحما يعني شي تفقأ يعني شحم زياد بكاد تفقأ شحم بكر شحما أجنى اخوي تفقأ شحم بكر أودو هذه مساري جولي كلا جولي كاني تميز محولي فاعلة، محولي مفعولة، محولي مبتدأة، باسيكم. اتفق شحم بكر. طاب محمد نفسا. يعني طاب نفسه محمد. طاب محمد نفسا. يكم دوام سيم مثال همانا تمييزي نسبا. اشتريت عشرين غلاما. تميزية ذوات. اشتريت عشرين غلاما. ملكت تسعين نعجة. نعجة يعني شي. كاور مر. شاتا مثلا. وزيد أكرم منك أبا. زيد أكرم منك أبا وإلى أصلتها أبو زيد أكرم منك أبو زيد أصل جملة آوية أبو زيد أكرم منك أجمل منك وجها يعني وجهه أجمل منك يعني من وجهك يعني مثال. ما قبل الأخير واخير يا نسبية بس تنهى ملكت تسعين نعجة واشتريت عشرين غلاما تميزي تميز تميزي ذوات دوبارية كما بشريك كرت تميز أو اسم منصوبية كاديت بو تفسيري يان ذوات يان نسبه ما بس معنى النسبه نسبه يوان مسند ومسند اليه كجمله بل ما مسند ومسند اليه يا ترى اهو انجا او نماني كهناي تسبب زيد عرق تفقع بكر شحمه و طاب محمد النفس امانه تميز نسبه اشتريت عشرين غلاما لقل ملكت تسعين نعجة أمانة تميز ذوات زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها تميز نسبه إسأل لو براقيك يسبي على شوية كان تقسيم يكبر كان تميز ذات أبيتة كان بشركوا، ذات تميز نسبة تميز ذات تمييزي اي اخذ وحده هو كثير لو شنيان به شو ها لا انا اكو شيكتين ها من نزلنا هي عشم تمييز ذات لقال تمييزي بالنسبه تمييز ذات كان بشكه ذات كان تميز العدد يكم يكن بجلب كاني ذات العدد دوم المقادير سيم المكيلات شارم المساحات يان أتواني تعريفك هنا وليد أبو تميزي تميزي ذات حر كلمة لدواي أمانهات رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقه أجر كلمه حقيقة كي يا رب اشتريت عشرين اشتريت عشرين فعل وفاعل ومفعول به سعشرين تيا مجمل الحقيقه يعني مفهوم الحقيقه مبين الحقيقه مجمل نازن زانت اشتريت عشرينه بوي حقيقة كيف زانت شيء كتابا اوي ك اشتريت كتاب. كتابا بوي اوي كالدواي او كلمه مبهمه ديت اكريتشي بيت لدواي عدد بيت اوتاميس ياتي بعد العدد اوتمن وياتي بعد المقادير جم موزونات بيت يان مكيلات بيت يان مساحات بيت اكرت تقدير تقسيمات بشويه الجلبكان ياتي بعد العدد وياتي بعد المقادير بكاندو بشو ذات بشو يا كم كان عدد دوم كان مقادير عدد هر خواتك فلان مقادير كان سب شو مقادير كان سب شو الموزونات المكيلات المساحات تميز ما كل دوب شوا لفيشة الذات يا الذوات لقل النسبة ذات ما المقاديد من العدد من المقاديد من المقاديد من المقاديد من المقاديد من المقاديد من المقاديد من المقاديد من المقاديد تشي المقاديد من المقاديد من المقاديد من المقاديد من المقاديد من المقاديد من في مساحه امانه اني إني رأيت أحد كوكبا. وتميزي ذات بلام لدواجياتها لبعددكاتها. أجر اشتريت رطلا زيتا. أجر رطلا زيت بكري. علي اشتريت رطلا. رطلا كمكري. بلام شي؟ رطلا ماءا. زيتن شرابن تشي يعني تميزي او او هيناكي او كاليماكي كشي كموزون تشيكي اكل تميزي تميزي تميزي تميزي تميزي تميزي تميزي تميزي تميزي دونميك اردت ان اكون اكون اكون اكون مصطلح اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون بو اكون اكون اكون دونم اكون اكون اشتريت بونمونه صاعا صاعا مثلا اشتريت صاعا قمحا صاعكم كوري صاعك شنكا تشال اونيه كاتي خوي كيوان بو يعني حاجتك بو علتك بو وكوچون كاتي خوي بوتيان يعني بيوت بوت يعني تنك يرشه باوا فريغي تشال اوناك مثلا اشتريت صاعا مثل علي تمرن قمحا رزا و هر و هر شيء تر بيت زبيبا كوابو مساحات يجوك دونميك من باسك تميزي ذات اكريه لدواي اكريه لدواي عدد بي اكريه لدواي موزونات بي اكريه لدواي مكيلات بي اكريه لدواي مساحات بي اما تميزي نسبه تميزي نسبه أبويا كل نيوان مسند ومسند إليه هي أمشي بيته دو بشو محول وغير محول محول و غير محول محول إيش هي غير محول إيش مان هي فرق غير محول وغير محولش يا أجر هر خوي تميز به هر أساسا شتى تر نبوه بيه كلامه بي بتميز هو غير محول فكونوا مني أمام هنايا و امتلأ الإناء ماء استحق ماء ان بيشتر بون من بيش ويته ميز به فاعل بو مفعول به بو شتر بيشتر بو الا جمله انا امتلئ الماء عفوا امتلئ الاناء امتلئ فعل الاناء فاعل جادي ما ان تميزها هل اساسا هي قران كادي شيء بسرد انا هذا والله ما جت جمله بينين بيشتر كلمه كتي هي كلمه كفعل بو يان مفعول بهيبو به، يان مبتدا بيت، بلم أو فاعل يان أو مفعول به يان أو مبتدا كينا شيء، كينا تميس شو وفجرنا الارض عيونا. هو اصلا أصلي جملة كان لزمانا نقل قرآن شونا وفجرنا عيون الأرض ويتعالى التفجيري عيوني كدوا كان يكاني تخاند وتويان زوي كان يكان يعني كان يكاني والي كدوا كآيواني بيهدر بلما أقبله وفجرنا عيون الأرض يعني كان اما انتقمتوا بلا ما قبل يوفجرنا الأرض عيونا يعني زي ما بده بكاني زور. حزور هيك شان بلاغي بقاطره يعني اي كسبه بلا يوفجرنا عيونا عيون الارض كان يكاني زي ما انتقمتوا كاني, كاني وكاني فلاني وكاني فلاني لو تش صدس بصدت كاني بيوم معدود كم تكسيره ثانيه بلا ما قبل يوفجرنا الأرض عيونه اه ولكن يكاني ان يكون هناك ايضا ان يكون هناك ايضا ان يكون وفجرنا ايضا وفجرنا يكون هناك ايضا ان يكون عيون ايضا ان يكون هناك ايضا مفعول به, أم مفعل به بيانا بيكا تميز يعني تميز كقول أساساً لجملة تميز نبوة مفعول به بلان بو بلاغ تميز. بو هي بلنبو بابتي بلاغة كلا بتميز بويا بيته تميز محوّل يعني إيش تربو كلا بشتى لأنه منافس قي أنتي تسبب زيد عرقا زيد تسببك زيت تصببناك عرقك تصببك ويأصلي جملكة تصببا عرق زيد يعني زيت عرق أرجينا باشا عرقك لي رئيسة تمييزة بيشترشي بوا فاعل بوا فاعل تصبب بوا بوا يبامجو على تمييزة تميز تمييز ومحول يعني محول من فاعل إلى, إلى تميز. وجور الذي كلمه لا محول المحول عن المبتدا زيد اكرم منك ا ا زيد اكرم منك ابا ابا تميز زيد اكرم منك ابا ان زيد لتو تو برسل باوك اوخي له باخيتو برستل اخويا اصلا شيه ابو زيد اكرم اكرم منك كابو ام تميزك ابانا كاتخي شي بوا مبتدا مبتداك ايني كي تجي تميز يعني اكرم ابيك منك اجمل اجمل منك وجها زيد ما بس زيدنا وزيد اجمل منك وجه يعني وجه زيد اجمل من وجهك او كم شكلها والله ابو زيد اكرم من ابيك ابو زيد اكرم من ابيك كابو ابو اسم محول ابو بشم سيف الفاعل والمفعول والمبتدا محول عن فاعل محول عن مفعول محول عن مبتدع ولا يكون الا نكره تمييزي شباتي بيت بينكره بيت نابي تمييز معرفه بيت حرش معرفيك هاد بيت شبات يا بيت تاويل بيت يا, يا بيت ولا يكون الا نكره ولا يكون إِلَّا بعد تمام الكلام تميز ناجد في الشواء حال هندي جار أچه ناجد كابو أبينكي ربه وأبين لا دعي مسند ومسند كلاهيش بيت تائر باشا مرفاق وبركة الله سيئكم وصلى الله عليه وسلم هذا درس درس كفر سياريه بله <تسجيل>